بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذي الفكري الذين كفروا في عزتهم وشقاط كنهلكنا من قبلهم من طرفا نادم ولا تحينا الناس وعجبهم إنجاز للكافرون وقال الكافر له ذا ساخرا كذابا اجعل لنا اله فتانا هذا لشيء عجبا وان قلقا ما لهم منه واصبروا على آلهتكم شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملتي لآخرة إن هذا إن هذا إلا اختناق أو نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما ينطق عذاب أم عندهم خزاب رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في نسناب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح معاد وفرعون ذلوتاد وثمود وطولو طيم وأصحاب لك أولئك الأحزاب إن كلن إلا كذب الرسل فحط إيقادا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما من فواق قَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَدْ نَوِيَ يَوْمَ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِكَ ذَلِيلُ إِنَّهُ أواب. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يسبحن بِالْعَشِيِّ والشلاق. طیر محشورة كل له اموال وشددنا ملكه وآتيناه وفقمت وآتينا وفقمت وفصل حطابه دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخاف خصما نبغ بعضنا على بعضنا فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهما إلى سواء استراطا إن هذا لهم تسعون و تسعون نعجة ولي نعجته واحدة فقال اكفر ليها وعزني في الخطاب قال نقض ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبذي بعضهم على بعض من الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن تد انما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فخرراك عن وانا فغفر لنا ذلك و لَهُ وَيُنَذِّرَ لَزْمَفَ وَحُسْنَ مَأْبَنَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الهوى فيضلك عن سَبِيلِ اللَّهِ إِن الذين يضمون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوما حسابا وما خلقنا السماء ونرضى ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اَمَّنْ جَعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۗ وَأَمَّنْ جَعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ بَئْسَ الْمَثَلُ لِقَوْمٍ لذا أود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرط عليه من عشي الصافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق ونعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له بريح تجري بأمره رخاض أسودا والشياطين كلبنا اين وغواص وان اخرين مقرنين في نصفان هذا عطاء لا فنن وامسك بغير حساب وان له عندنا زلفا وحسن مآب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بمصب وعداب وركض برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهدنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مناه رحمة منا وذكران أولي الباب وخذ يدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العدد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولينا ولبسار إن أخلص لهم بخالصة ذكر الدار وإنهما عندنا لمن المصطفين نخيار وذكر اسماعيل ويسع وذمكمل وكل من نخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن آلاء عدل مفتحة له لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب ومآب جهنم يصلونها فبيسا بهاب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهمه النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فليس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا برى الشرار أتخذناهم صخرياً مزاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهمنا إن تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر ما من الله إلا الله الواحد القفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ لعلا إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويته ونفخت فيه من روفي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا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 إنا عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت نعلم. قال فبعزتك لا أقول إنهما أجمعين. عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقوم لأن لأن جهنم من منك ومن من يتبعك منهم قال فالحق والحق لأن أن نجهدن منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل لا أسألكم عليه من, أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر من عالمين وَلَا تَعْلَمُ عِنْدَنَا مَا